اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرجيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مالج فبأي آلات يربك تكذبان؟ رب بأي آلاء ربكما تكلفات لرج البحرين يلتقون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 بي اي الا يا رب بك مسكنك في البع الأعلام فبأي آم